بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه ا اكسر أن ما له أخلذه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما مر الر ہندحدیم د <تصفيق> <تصفيق>